لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ويقولون آمنا بالله وبروا رسول وأطعنا ثم يتولّ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 تَبُو أَن يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِن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 مسؤول له ويخشى الله ويتقه فاولائك هم الفائزون واقسم بالله جهدا ايمانهم لان امضهم لا يخرجوا قل لا تقسموا وَاتُّمْ مَعْرُوفَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ